نحن على حقائق الطيبية الطاهية المعرفة بالغلبة كذا سبيل زي سبيل زي سبيل سبحانين زمانين وكذا زي سبيل, سبيل. وغاية نذكرينها <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وكذا سلسبيل خماسي على الأكثر لما عرفت من عدم جواز تكريب الفاء وحدها ومن عدم جواز التكريب مع الفصل بأصلي يعني فيها أمرين هناك مانعة من التكريب أول شيء لأن الفانت تكرر وحدها ثاني شيء ما يحصل بينهم وقال الفراء هو فعفليل فهو يخالفهم أنه في الموضعين يعني يجوز التكرير الفاء وحدها ويجوز التكرير مع الفاصل الأصلي إذن الحال إذن هو على ما قاله هناك مر لنا إنها قال أنها فع فليل تكرير فليل ما درويه إلا البرا دا من واحدة بيش ما أبدل هيا بيش أهو يقول ويقول بصميل ما هي بصميل فعلا بفليل وقال هم قد يدوروا لهم لتنا عذر يخرجهم من ذياك وهو قال ما قدو ذياه يدلل على ما هو سابر ما هو سابر يحتاج يلزمه لهو صغير ما بلا أنه صغير ما بيقى اذكره خلافر بس والكبير بيحتاج يؤذكره خلافر هاي بيحبو الصح هاي ما الصح ودعمك ما نجا ما له الصحمة ومذكره الأخلاف وقال الكوفيون زلزلة مكرر الفاء لأنه مأخوذ من زلة رجعوا الاشتقاق فوزنه فعفل وصرصر مكرر الفاء أيضا لأنه من صر ودمدم كذلك لأنه من دم باتفاق المعنى أي بشهادة الاشتقاق وهو أقوام ما يعرف به الزائد من الأصلي فهم يقولون يجوزوا تترير وحدها مع الفصل في حرفين أصليهم في مثلهم مما يفهموا منه المعنى بسقوط ثالثة فايقلوا وقالوا من غير ما أم فيها قل لقل لديها لقل الاشتقاك عندهم وعند غيرهم ما بلندول يقولوا ما هم أخوضوا منهم ما مش ما اشتي واحد منهم مع الأصول. مع الاصول قال إذا إذا المعنى, المعنى مع, مع بسقوط هاي اه فاذا كل ما كان في علاقه يصف في اذا اسقطت ذا الحرف ذا هو المعنى علاه باقي غير ما تردها الى الاشتقاق فاذا هو هم قرروا عندها لانهم قالوا يجوزوا تكرير الفاء وحدها مع الفصل بحرف اصلي خلاص فاذا هم عندهم جائز ذي فاذا كل ما حذف سقط منها الحرف الثالث يعني من المكررين واحد من المكررين وباقي المعنى من عندنا من هذا مكرر وعلى ما لم يظهر لكون الفصل الاصلي يمنع التكرير في غير الفאי وجه لغير الفاء ها دي رايه ها في غير الفاء او في غير الفاء في اذا رايه قال ما رأى شيء ما رأى معنى أحبوا لهم أن لهم على لهم وقال لهم ذل فإنها زيادتها أولا لا أصد نريع ذلك إنها الغلبة. الغلبة أول شيء قد لنا التكرير التكرير إنها يدل على الغلبة غلبة الزيادة لنا ما برا بي لنا ظلفه دائما ممنوع فيها لا ما, ما هو من باب التكريف فقال الهمزه تغلب زياده ذها لا في اول الكلمه في غالبا لا نحن لو ما علمنا ما جاء لنا هذا ما, ما يدل على زياده ولا على اصاله نحكم بلي بالزياده بزياده ان مكان غلبه أي. لا وسطا فلا يحكموا بزيادتها الا بدليل ظاهر فشماله ما يحكم بها بداهه بلا وكذا اخرا الا بعد الالف الزائده كعلبا ما بعد الالف الزائده بده هي خالص هاي قالوا مع ثلاثه اصول لا أقل إذا لا تكون الكلمة على أقل من ثلاثة معد السابر ما هي نجعلها زائدة معد الله خرضي مع من ثلاثة فقط أي لا أكثر منها لأنه ثبت بالاشتقاق غلبة زيادتها إذا كانت كذلك كأحمر وأصفر وأعلم لأنه ثبت بالاشتقاق زيادتها جميل. هذا الغلبة لا أريد بالاشتقاق لا أريد بالغلبة لكن عرفنا بالاشتقاق زياده في ذي المواضع الحين بيعدل الوضع الساده ما عدنا بالغلطه والاشتقاق لا لا ما هو كذا عمل لا اشيبين لك وش الغلطه من جهتين من جهتين اشيبك معناها انها ضينا ذي المواضع كلها بواسطه الاشتقاق ذي اقوى ما يكون عرفنا ان الالف في للهمزه فيه زائده في اول الكلمه ايضا حكمنا في غيره على ما هو بيشتق لا بالغلطه لا حينها قال بالغشتقاق اي ما على ذلك تصعي قافه لا وكله همزه ايوه ما بلا وهو وكله همزه يعني انها وسه هذا ما بلاشتي بين لان لانه ذبتها بالاشتقاق بين لان على قال له انا ذبتها بالاشتقاق قل بالزياده نهائي كذلك احمر واصفر واعلم فرددناها ما لم يعلم ذلك فيه بالاشتقاقيله دي ما في اشتقاك؟ اه ما في اشتقاك قال فافكال وهي الرعدة افعل بالحكم بزيادة الهمزة هذا لذلك غالب زيادته هنا فهي والمخالب؟ لا ما في اشتقاك ولا في شي دي قصنا دي ما في اشتقاك ما في اشتقاك؟ على ما في اشتقاك ان فما والمخالف القائل ما لم يعلم بالاشتقاق زياده همزته المصدره حكما بينا انها والمخالف قال انها والمخالف هو هذا عدبا يجيب والمخالف القائل وما لم يعلم بالاشتقاق <تسكى> زيادة وهمزته المصدلة حكمنا بأصالة فيها وصدقا ماذا؟ ايه كنا اشكلة ماذا؟ ما قالوا ما احكم زيادة هلا بدليل قاهر ان الغلبة اذا الغلبة هشي مدي دليل ايه غلبة انها ما بلا غلبة زيادة هنية او لا ما بلا بالاشتقاق الغلبة كان وشتاقه بس دليل اقزناه عقد ما غير عن قياس ما هو ترى عندك قياس كذا من باب خلي ما بكريمه ما احنا راينا هذا الحرب نفسه فيها كلمات اكثرها ولا كلها زايد هني وقال انا كلمه ما درينا وشي ما بالغ بالغ نفس القياس نعم ما أقسنا كلمة على كلمة نحكم أقسنا كلمة على باقي الكلمات وعلى كلمة نحكم ما بللحقناها بالغالب يو قياس ويقول ما مش قياس بالغالب ما هو قياس في معاني ما فيثيه لا هي ظاهر بي الأصل الغصالح ما لم يجد دليل جعلن دليل قارجة ما عندك <تصفيق> نقد قدم يدا غير عندها من ادله منها و دليل عندك اريدك <تصفيق> <تصفيق> على من الادله قال فقال اقل فعل انت جعفر هذا المخطب المخالف والمخطئ ما ذكره سيبويه من وجوب ترك صرف اقل لو سمي به ولو كان فعل لله صلح يعني قال سبب هنا ونيرزم لا اه انه نيرزم تركسر يعني تراب على عاصف صرفه لو جعلناها لا يا بينا جعلناها جعلناها ها اذا علميه ولا وزن الفعل الوزن قال ولو كان فعل الاصل وايضا لا يقف على العلمي هو وزن الفعل ولو كان فعل ما له وصف هي وزنها وزنل بس يا يا له قال بس بس. بس. بس. بس. لو, بس. بس. لو كان فعل الله ما قعد هي جا ذا اصلي لو كان فعل الله في باب فعل يفعل ما اوله همزه فعلل ما اوله لغعل يعني ما بشي ما بشي يوجد في هذا في اوله همزه فايدا حك... نادر هو التصارع الدفع المبارك لا لا لو لو فعلل لو... اه يفعل له فعل له لا ترى الاكرامه اما ما بقول في باب اكرمه ما الهمزه هاي اه زايد كل واحد هذا بيجي فيها اه بعدها بروح احدد طريقه لا انت دقيق ايوه ولا شيء هنايا ابلا ما يوجد بها ما يوجد فيها اصل اه ما يوجد كان فعلها اللي هي لجاء لا ما هو همزه ولا همزه زي اي والله ما بشي من الاوزان الا دي على وزن فعلى باول الهمزه فعلى يفعلن في افعل في فعلى اي دي على هذا الوزن ادي من اي فعلى يفعلن لا ما عمود قال استبل فعلى الوزن كغير طعبن من الاخر وإستبل ذعلل تقرب ضعب بالحكم بأصالة الهمزة إذ لم يعرف بالاشتقاق غلبة زيادتها فيما فوق الثلاثة الأصول حتى يحمل عليه ما جهل مما قال هنا قال من مكان السامسة قد في الأول آه أهل في الأول بشي ما وجد فيها جدوا في الاول لكن وجد في ما وجد معتراتها اصولا ما اكتر فلا. ما, ما هي غالبها الزيادة فيها. بس. اكتر او لا? اكتر او لا? يعني اكتر من ثلاثة او لا? اكتر ما وجد قال. يدلل على الاشتياق استا جاوديك استغلال قبل من اخرج لا في ايوه هذا الشيء من اخرج خيال هذه الله اشتياق ما جانا كلمه نصها بنفسه ايه هي ذات وزاد جو... فيها يعني ما مسجل لا هي تل جو جهاد يدلل على لا هذه والميم كذلك يعني المسخى تكون بزيادة تاغلية يعني غلبة في أول الكريم فايك الهمزة تغلب زيادتها في الأول مع ثلاثة أصول ولا تزاد مع أربعة لا مع الثلاثة فمملك اسم بلد محمول في على نحو مقتل ومبرد وميل المجهول على المعلوم يعني كان يفتنها كان معامل على الفعل على انها لا تزيد مع رفع الجاري على الفعل غير الجاري اا منذ كانت قال تغلب زياد في الاول مع ثلاثه اقصوا ولا تزد مع اربعه الا زاد دوله يا عم لا يا عم طول السنه باخر من ميدان إذا هو جار على بعض هذه بطارده قال من لديك اسم بلاد محموله بزياده على محمل مقتل ومضرب هم المجهول على المعلوم فاذا تقدمت على اربعه اصول كانت في مرزنجوش حكم باصالتها ها ها <تصفيق> دار هذا هو اصلا محمول على الفعل كان المفروض ما متعلم قال واني بلد في سوده لا دهنمبك دهنمبك ما تطول ما فائدة تقدمت على اربعة اصول كما في مرزنجوش ركنت اصالتها ولا يحكموا بزيادتها ولا يحكموا بزيادتها غير اول الا بدليل ظاهر لا لامس الاشتقاق هذا هو الاول هو قال ولا ختمه زيادته غير اول يا غير اول الكلام الا اذا دليل انا الاشتقاق مثل الدلاس لا لا درع دلاس دليل على زياده وهمطري اذا زيادتها في الجاري على الفعل عنابه المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والزمان والمكان كالمدهرج والاله كمحلب وهذا خلاف المشهور اذا المشهور في الجاري على الفعل انهم انه على الفعل زياده جاري على الفعل اذا المشهور في الجاريه على الفعل انهم أنه أنه ال... ال... أنه أنه بمعنى الموازن كاسم الفاعل وباسم المفعول من غير الثلاثي يقال جاريا على المضارع أي له ما بلاقيش على الموازنه جاريا على يقال جاريا على المضارع موازنا له او بمعنى المشدد منه الفعل الكافية المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل معنى المشتق اي المشتق منه الفعل هلا قال في موضع الجاري على الفعل المتصل بالفعل لك صوابا لا يقول بدل الجاري يقول المتصل يقول ايه في في بالفعل يعني بدل الجاري مثل ما لان جاري عليه صار يعني صار ما على هذا يعني ما يشبه ان يكون موازي يعني بي همنا بالله انه الموازي لازم نواعده منها مثلا نجد الموازنه ما ما نيشتي او الشيء ذاك هو دا مشتاتات البع ها يا مشتات اللي يعني متصل بالنماذج الاشتقاقي لانه اشتق قال او ماذ قسم الجاري قسم الموازنه اشتق اشتق ما بيشتق قال يكون مواز للهو في الحركات والسكنات على النطق يعني لا بد ان يكون هناك بينه وبين الراء علاقات ما انا باسط الاشتقاق <تصفيق> والله انا انا اراهم هلا في ماكلي أهناك <معنا> الموازن معهول سلوش قال عنا بهل مصدر اسم الفاعل اسم المفعول والزمان والمكان والأهل اسم الفاعل هلا إذا قل المشتكات ما يشتيقوا له على البعل يعني إنها المشتكة اللي هو موازن للبعل أنا بايتهم واحد بيت فقال المتصل أحسن لا يشغل جميع المشتكات ما يشغل الموازن؟ الموازن داخل بالأول الموازن يعني ليه مشتك نرجع له موازن لا بنظن الاشكال بنظر الاعداد انا اشكي الموازن في ما ماشي يدخل الموازن واش معنى موازن الحركه جربها الراجم الحركه ماشي شيء ان يكون مشتك ولا ما هو موازن ماشي يدخل يدخل الموازنه فيه ماشي <تصفيق> يدخلها ماشي الا ليه الاشكال فقط او قال يذ المشهور بالجريد او بمعنى مشترك هذه اشيده معنى مشترك ما يعتبرهم لو قال الموازن وين يخرج ذيك خلاص بمعنى الموازنه عليك اللي يجري علي أجل يدخل هي أو غيرها فلو قال في موضع الجاري على الفعل المختصر بالفعل لكان صوابه والطلاد الزيادتها في المختصر بالفعل أعمل من أن يكون بعدها ثلاثة أصول فقط أو أخر ما هي كلي وكذا الهمزة يكون بعدها أربعة أصول في المختصر بالفعل وهي همزة الوصل في نحو الإكشعرار والإحرنجام كذا يجاري عليه على وعلم ان المصنف, المصنف كثيرا ما يريد في هذه القوالب ما يعلم زيادته بالاشتقاق كما ذكر من زيادة المين في الجارع الفعل وكما سيأتي في غيرها فإن, فإن بنا جمع ذلك على قوله قبل فإن بقد الاشتقاق فهو غلط ينبهنا كل اشتقاق وإن قصد ترك ذلك وبيان الغالب سواء نعرف زيادتها بمجرد الغلبة أو بها وبشيء آخر من الاشتقاق وعدم النظير فهو صحي كذا قال الرضي لا بعضها معي القولان مدال لا يهديه جو ما بشي مدال جو ايش خالص والغلطه بحتاجي يد ما بها غلطه وايش تقال قال بعض مدال لي بين لك الغلطه بس ما شي لي بين الاشتغال بحتاجي له الاشتغال دا وايش قال دا موجود يا كريم سهله في الاشتغال لا شي تحت اي لوغه انتحدا بيها اشتغال معرفت بالغلبه وبلاش يضيلك اشتوابه